يعني أهل الدين يتجردوا من الأمن يعني الدين والدعاء يحط إذن في البعض يعني الناس اللي شكلها في الدعوة على النت تحط إذن في البعض وتتسامح وتتعاون وتتكامل وتتشارك وتتناصر الناس اللي شغاله في الجامعات الخارجيه الدعاه مش شغالين المعلمين من الامه الناس بتقعد دين يحط ايده في بعض مش هم عايزين دين مش عايزين انا ولا عايزين النفس ولا عايزين كراسي في الدين وعايزين الدين يبقى سلم بيصعد خلاص ما تحطوا ايدكم في بعض لما المهم ان المكنه تطلع قماش مش المهم ان اسمك يتختم بيها على حته القماش في الاخر المهم ان الصخرة بتاعة الهاتف تتفتح يبقى التجرد طب التجرد ده بيأكل عيش بقى ان شاء الله ولا بيأكل عيشه حلاوة التجرد ده بيعمل ايه يعني شريط الدول اللي انت كاتب على التجرد ده وجايبه ده قطز لما مسك مصر مسك مصر في وضع مصر ازور في الف مرة بالوضع الوقت اتنين حكان مسك شجره الضر قبله مقتوله بالجزم زي الخليفه العباسي كده نهايات حكام كتير يستاهل يا شيخ كل كده يستاهل ان بتاعتهم في النهاية بتحكمهم في افغار المسلمين وكل شيء ده مشه الله قطس مسك الواقع والتطار بينهم وبين مصر 35 كم 35 كم احنا بنستنقع زي دلوقتي والعراق وعد زي دلوقتي وسوريا وقعت زي دلوقتي وفلسطين وقعت زي دلوقتي وغزه وقعت زي قولاكوا بين وبين, وبين. قطس 35 كم المعادله مستحيله اصلا وحكام الشام باعثين مش لقطس لاولاته يقولوا له عايزين ندخل معاك عشان انت انتسح مصر ليه عشان هيياخدوا عنده ايد ما يذبحوش كله بيدور على مصلحته على كرسي اللي هو ايه عايز يا يربطوا بيه كله بيدور على المصالح بتاع قطس يعني في الوقت الرهيب اللي زي ده في الوقت اول حاجه باعث بيبس بيبس دول بس ده كانوا ببقى صدقاء كانوا هربان من مصر من كوتوز أصلا كانوا هما الاتين دول الاتين الوحد اللي ينفعوا يا كوتو الجيش من مصر أصلا وبيبقى زربان كوتوز عارف ان الموضوع انه ما عادشي مين هيمسك ومين هيصرفك الموضوع هنا, هنا انه يكله الكنس يكله يانجو بعت لبيبرس وإداله الأليوبية يقطع أقطعه قليوب ومحولها من القرى وأقربه وأعظمه بيبرس رجع الكيش القارج رقم اثنين بعت لحاكم دمشق اللي عرض على هناك اللي يتعاون معه قتل فتوز قال له تعالنا تعاون والوحل مصر والشام ونقف وش هلاكو وأنا بقى خدم ليك وانت تبقى الحاكم والجيش المصري ينضم الجيشك بما تحت تصرفك رصد رفض ولكن في النهاية ميبر مع قطس والاتنين واجههم واجهها جبارة لحد ما أبوا على التطول الأول مرة في التاريخ الجيش التتري يقضع علي ما يبقاش ولا جندي واحد ولا تتري واحد الحركة دي التتار ساموا فيها مصر وفلسطين والأردن والشان والعنام وتركيا معادش الخطاء رأى ستاة أهري واحد ما كان تقول ما ظهروش غير بعد مية واربعين سنة لما طيمور لنك راحي حرب العثمانيين مية واربعين سنة سفيدة الأمة عدت من بسبب تجارد واحد بسبب تجارد قدس يبقى التجارد بيجيبها لا بيجيبش هو المعدة لما الناس بتقبل بعض مش كل واحد عايز بنجاه بس على شرط ان ختمه يبقى محطوط عليها واسمه يبقى محطوط عليها والفضل ينسب إليه في النهاية زي ما زقرنين بلى السد بيبصوا لفتحهم وهم البجوة واللي هم فيه قالوا من زقرنين هذا رحمة من رب يضعوا هي دي المشهد النهاي بتاع المؤمنين